وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسقى ناراً حامية تسقى نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا أجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاظية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وَنَمَرَقُ مَصْفُوفَةٌ وَزُرْعٌ مَبْسُوثًا أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ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 Allahumma <totra> inna alayna haisabahum